فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إنا أعتدنا يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعم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 نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواردا يقدروها تقديرا ويسقون فيها كهسا كان بزاجها زاجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه سبتهم لغلا أن سرا وإذا رأيتهم رأيت, رأيت نعيم وملكا كبيرا عليهم ثياب سودس خضر و السفرق وحلو أساور ميا فضته وسقىهم وسقىهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان ساعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تأزلا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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنها فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء كيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعذ